وجعلنا لكم فيها معايش وملذتم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الذياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ متنون والجن خلقناه من قبل من نار الثموم وإذ قال ربك للملائكة إن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 قال رب فانظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أؤيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأتر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم, واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون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 تسجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لبسبب مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 لا تمدَّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجٍ منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفِّ جناحك لمؤمنين وقل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المقتسمين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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من التاجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليطين